بيرد يوم الاثنين بسم الله الرحمن الرحيم إذا هم الطايفتان منكم أن تفشلوا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لا فغوا من حوالك فعف عنهم في الأمر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْبُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 يا أيها الذين من ذكرون عمت الله عليكم إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم أيدهم فكفأ إليهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم ممن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 وأنت خير الفاتحين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ورها هؤلاء دينهم.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 وعلى الله فليتوكّل المؤمنون فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكّلت وهو رب العرش العظيم وقل عليهم نبأ إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجميعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم رمة ثم اقووا إلي ولا تنظرون وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم الله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمَّ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى سَرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا عَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أن أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنَّهَاكُمْ عَنْهُ إن أريد إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَضَعْتِ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ ينيب. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك مغافل عما تعملون وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أوني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي يعينا إليك أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب قالت لهم رسلهم إن إِلَّا إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده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 الذين صبروا على ربهم يتوكلون إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمله وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على العزيز الرحيم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 ولئن سألت من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل فرأيت ما تدعون من دون الله نرادني الله بغرم هل هن كاشفات رهيه أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمتي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّنُ الْمُتَوَكِّنُونَ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِمْ إِنْ شَيْنْ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّنْتُمْ إِلَيْهِ أُنِيمٌ مَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداء والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لي به لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسي مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَادِرًا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ, فمن يأتيكم بِمَاءٍ مَعِينٍ يوم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أن استؤمنا تبتون أرض العياذ الدنيا فعند الله مغامر كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءَ مِجَاهَاتٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحْ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وبينهما حجاب على الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون دعواهم، فيها سبحانك اللهم وتعيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين قيل يا نوح أحبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ سلام عليكم بما صارتم فنعم أقبى الدار وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجني من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام، إن التقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمينين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون،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 قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي فيها لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة عشيا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 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تعية وسلاما قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون وإذا سمعوا اللغة وارضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما سلام قولا من رب الرحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على علياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم ضبتم فدخلوها خالدين فاصفح عنهم وقلوا سلام فسوف يعلمون ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون لا يسمعون فيها لغما ولا تأفيما إلا قيلا سلاما سلاما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 السلام المؤمن المهيم المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما عم يشركون هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض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 وَالْرُّوْحُ فِيهَا بِيذِنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَاجِرُ وِيَرْدُ يَوْمِ الْأَرْضَعَى وِيَرْدُ يَوْمِ الْأَرْضِعَى بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ في فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ولا يعيضون بشيء من علمه إلا بما شاء وساعرسيه السماوات والأرض ولا يؤده عضهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم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 شهد الله وأنه لا إله إلا هو والملائكة ومل العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله عذبه ثال لِلَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ إِتَّبِعْ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ وَأَرْضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميد فآمنوا بالله ورسله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريوا وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فَإِذْ تَوَلَّوْا فَقُلْ عَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَجَاءَ وَزْنَ بِبَنِي سَرَائِلَ الْبَحْرَ فَاتَبَعُهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغِيَوَ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 وجا وزناب بن إسرائيل البحر فاتبعهم في الرعون وجنوده بغوا وعدا عتائدا دركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون كذلك أرسلناك في يمة قد غلت من قبلها مملتت عليهم الذي يوحينا إليك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 وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ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 له الحكم وإليه ترجعون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواجا يَخْلُقُكُمْ فِي بُضُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَعُلْمُ لَهُ الْمُلْكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ فَأَنَّا تُسْرَفُونَ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ضد لا إله إلا هو إليه المصير ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا هو يحيي ويميت ورب آبائكم الأولين فعلم أنه لا إله إلا الله فَلَمَّا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِنَفْسِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَٰٓئِزُونَ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 لا إله إلا فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ويرد يوم الخميس ويرد يوم الخميس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 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا عَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ عَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا, ربنا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إشرا كما حملته على الذين من قبلنا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 إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الذين يقولون ربنا إننا آمن فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا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 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِنًا رَبَّنَا ما خَلَقْتَ هذا بَاطِنًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْسَهِيتًا وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سياتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعادا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَوَعْفِينَ مِنَ الْعِجَالِ وَالْنِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ ربنا, رَبَّنَا خَرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَنِيَةِ الظَّالِمِ يَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَصِيرًا أَلَمْ تَرَيْنَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهِ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ وَأَشَدَّ خَشْيَةِ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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ليولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا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 إلا ما شاء الله إن ربك عكيم عليم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسِكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وَمِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَبْغِي رَبَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ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 وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم ورفع بعضكم وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي يبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم قال ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا توفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين قال دخلوا في يمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا أدركوا فيها قال خل في من قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت لعنت أختها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 ربنا هؤلاء أغلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار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 يُوشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ عَفِيفَةُ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرُ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ أَلاَ لَقُلْ قَلْقُ وَالْأَبْرَ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَظْرُعُوا خُفِيَةً إنه لا يعب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين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 قلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وما تقيم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا بآيات ربنا لما جاتنا ربنا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَلَمَّا سُقِضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ظَلُّوا قَالُوا لَيْنَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ولما سقط في يديهم وراء انهم قد وال قالوا لئن يرحمنا ربنا سقط في يديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا يا رحم ربنا يا فر لنا لنكون ولمَّا سُقظ في يديهم ورأوا أنهم قد غلوا قالوا لئلاَّ يرحمنا ربنا ويغفر لنا من الخاسرين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت خير الراحمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه سينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال ربي إني أعود بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمنيكم من الخاسرين إني توكلت على الله رب وَرَبِّكُمْ ما من, مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَغْلَلْنَ كَفِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 يَوْمَ يَقُومُ الْعِسَابِ وَأَنْبِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبِ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ رُسُلْ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى جَنَّاتٍ قَرِيبٍ نُجِبْدَعُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ من زَوَالٍ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 وَاخْفِرْ لَهُمَا جَنَاحًا مُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا إِذَا وَالْفِتِيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً, من لدنك رحمة وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي قال ربنا إنا نخاف أن يفرض علينا أو أن قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأراها فتعالى الله الملك الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً ولو أن هلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متع ربي صن فتربص فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى وايوب ما ايوب اذ نادى ربه انني مسني غر وأنت أرحم بَدَنُونَ بَدَنُونَ الذهب مغربا فالغنا ان لن نقدر عليه فناتا في الظلمات الا اله الا انت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وزكريا إذ نادى ربه لب رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالفين وقول رب أزلني من زلم بارك و أنت خير المزيلين رب فلا تجعلني في القوم الضالمين وقل, وقل رب يعود بك وقل, وقل رب يعود بك منها مزات الشياطين ويعود بك ربيئي يحورون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون قالوا ربنا غلبت علينا شقوقتنا vkkınnı koum talın ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما طالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون إنه كان فريق من عبادي يقول إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحم وقال الذين لا يرجون لقائنا لم لا أزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واتعبتهم الكبيرة وقال الرسول وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت تقرموا مقامًا، فالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قررة عينٍ قررة عينٍ للمتقين إمامًا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وبرياتنا قوة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنات مستقر ومقام خالدين فيها حسنات مستقر ومقام قُلْ مَا يَعَبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَى دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَنَّبَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا قَالُوا لَا غَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ وَنْ أن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَى الْمُؤْمِنِينَ رَبِّ أَبْنِي حُكْمًا وَأَلْحِقُنِي مِ فتبسم واحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ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 فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِي حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَئِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَانَا يَعْبُدُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا رَبَّنَا يَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارُجِعْنَا نَعْمَا الصَالِحَا نعما الصالحا إن موقنون وقالوا ربنا ربنا إن ضعنا سادتنا مكبرا فغلنا فأغلنا السبيل وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأغلون السبيلا ربنا آتهم غعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا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 وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر و جاءكم النبي فذوقوا فما للظالمين من نصير؟ وقالوا ربنا عجلنا ق طنا قبل يوم الحساب طنا قبل قَالَ الحساب قال رب فر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب وقالوا ربنا من قدم لنا هذا فازده عذابا ضعفا في النار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 قالوا إذا تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا متانع إن الذين كفرو ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذا تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا سأ قالوا ربنا مت نثنتين وأحييتنا وأحييت نثنتين فغ... قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَ ثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَ ثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا إِلَى غُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ وَظَلَانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ عَقْدَامِنَا ليكون من الأسفلين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قد كانت لكم نسوة عسنة في إبراهيم والذين معه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 اتَّقُواْ آمِنُواْ بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لا لَكَ وَمَا أَمْنُنُكَ لَكَ مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ وَمَا أَمْنُنُكَ لك مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم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 الأنهار يوم لا يغسل الله النبي والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون رب بَنَاتْ مِنْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ